لن تجدن أشدن أسيأذ وتن للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أخدامنا وصرنا على القوم الكافرين حقيقة هذا التحرك الذي يقوم به العلماء بلا شك أنه تحرك واجب وكان يجب عليهم من قبل عشرة أيام ليس تحركا بعدما وصلنا إلى حال يقتل في كل أربع أو في كل ثلاث دقائق يقتل أو يجرح أحد, أحد المسلمين أو المسلمات، وما هذه المناظر التي نراها بلا شك أنها أكبر شاهد على مثل هذا. أقول العلماء يجب عليه من يقوم بهذا الموقف من زمان، وصلنا يجزيهم خير الجزاء. إخواننا حقيقة في غزة، أنا أعتبر أنهم اليوم يقاتلون ويجاهدون نيابة عن الأمة كلها، هم يجاهدون نيابة عن المسلم الذي في جاكرتا والذي في أفريقيا والذي في مشارق الأرض وفي مغربية، وبالتالي هم كأنهم في أه نفرت لقتال هؤلاء اليهود، فيجب على جميع الأمة أن تساعدهم وأن تكون معهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك. كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فمثل هؤلاء أنا أعتبر أنهم هم الذين الآن اختارهم الله تعالى لواجه العدو الذي بدأت عداوته للإسلام منذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغيرا في مهده مع حليمها السعدية لما كادوا أن يقتلوا في قصة معروفة ثم بعد ذلك استمرت عداوتهم مع عليه الصلاة والسلام حتى وقع ما وقع معهم في معركة خيبر وقبلها في بني قريضة وما شابه ذلك هذا حقيقة أمر ينبغي أن ننتبه إليك مصيبة غزة اليوم ليست حقيقة في الذين طعنوها بل في الذين غدروها حقيقة ما فعله اليوم حكام العرب مع الأسف وما فعله كثير من المتمكنين ممن يستطيعون أن يوصلوا إلى إخوانهم ما يوصلوا يا أخي إذا كانت إسرائيل تقاتل بأسلحة أمريكية وما شابه ذلك وعدد من الصواريخ التي تستعمل وعدد من الطائرات والمتفجرات التي تدك بها رؤوس المصلين في المساجد وتحرق بها المصاحف ويقتل بها المسلمون هذه إنما يمدهم بها إخوانهم من النصارى كما قال الله عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء أ يصلون مثل هذه الأسلحة دون أن يرتفوا إلى أحد ومن أمن العقوبة أساء الأدب فحريم بجميع المسلمين اليوم الذي يستطيع أن يصل إليهم سلاحا الذي يستطيع أن أن يستح هذا المعبر الذي أولق الآن بين مصر وبين وبين غزة لإدخال المساعدات بل يا أخي أقول لا يجب فقط إدخال الحليب والسكر والخبز بل يجب إدخال أسلحة لإخواننا يا أخي حتى يدافع عن أنفسهم وانظر الآن إلى إلى هذه الدبابات التي تدخل وينزل منها الجنود ببرشة وجاتهم والناس يقابلونهم بصدورهم واليوم امرأة تصرخ وتقول نحن سنقاتلهم بالصرمايات والأحجار بالالأحذية والأحجار حقيقة يجب على كل من قام بخدر هؤلاء أن ينصره دكتور دكتور هل يكفي المسلم بمجرد الخروج إلى الشوارع بأن يصرخ في الشوارع ويرفع شعارات ويندد أما عليه أن يقوم بأعمال أخرى غير جمع التبرعات وغير ذلك. أخي أنا أقول هذه الشعوب التي ظهرت والتي رأيناها بهذه العدادات الكبيرة سواء في الرباط أو في تركيا أو في غيرها من دول العالم لا يمكنون أكثر من ذلك. لا يملك إلا أن يرفع شعارا يدعو به لإخوانه وينادي الحكام أن يتحركوا. هؤلاء الشعوب الذين خرجوا هم ليسوا وزراء للدفاع أو وزراء للحرب أو هم قادة بالجيش الجيش. هؤلاء الشعوب لا يملكون إلا أن يصرفوا ويدعوا لإخوانهم. فمثل هؤلاء قد أعذرهم الله تعالى لما قدموا ما يستطيعون. كل مشكلة بالتوني طبعا هذا هذا الأمر إجابة أن يدخل الشعوب وتعبر لكن هذه هذه الشعوب حينما تخرج وتعبر لا توصل توصل الرسالة بشكل واضح هي تربوزة تربوزة غير واضح للحكام ماذا يريدون فعلون فعلا يعني هم يخطون على طباعهم يصرخون نحن مع أهل غزة ونفس ديهم ولكن ما المطلوب من الحكام أتو... هنا هناك هناك ربا متفجو بين حماة الشعوب وما يعتبره الحكام أم... أم... في تعامل على أنا أقلي أقلينية في التعامل أنا أجدم جزما تاما أن الرسالة وصلت إلى الحكام من أول صاروخ وقع على غزة منذ أن وقع أول صاروخ الحكام يعلمون أننا يجب أن ننصر إخواننا وإسرائيل يا مم. أخي لو علمت بأن بأنه سيتحرك ولو ولو أحد من المسلمين بصاروخ واحد على تل أبيب أو على غيرها لحسب ألف حساب قلاني تفضل هذا الأمر شرعا شرعا مسلم يقتل وأصحاب حق يقتل حتى وإن كان غير مسلم أحسن. شرعا أحسن. حتى وإن كان غير مسلم نعم. يقتل نعم. هل يقف الآخر المسلم؟ في موقف المتفرج والله أدعمه بالغذاء بالدواء أن يهبه لنصلافه والدفاع عنه والله بلا شك أنه يجب وجوبا شرعيا. الله سبحانه تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهؤلاء اليهود ليس بيننا وبينهم ميثاق. فهؤلاء لما استنصرونا وصرقوا بنا يجب علينا. ثم إنك شر تشار جيدة. ترى المظلوم حتى لو كان غير مسلم يجب علينا نصرته. يعني لو تم ضرب مثلا نصارى أو تم ضرب يهود ظلما لهم أو تم ضرب بوديين ممن يعبدون الأصنام او وثني او غير ذلك. يجب على من كان يستطيع أن يمنعهم من هذا الظلم يجب عليهم أن يمنع يعني يجب على من كان عنده حتى, كان حتى من المسلم يعني حتى لا يأخذ من, من البعض أن يقول فقط دافع عن المظلوم المسلم كل من كان مظلوما فإن الإسلام يحارب مثل هذا الظلم يعني دكتور أنت أشرت أي نقطة كثير ما ترددها حماس والقيادات الفصائل المقاومة بأن هذه المعركة هي معركة أمة بأسرها في هذه الحالة ما دامت هي معركة أمة و الإخوة يقتلون وذبحون ويحتاجون إلى السلاح ويحتاجون إلى من يقف معهم عسكريا في المعركة ألا يصلح الجهاد هنا أو الدعوة إلى الحرب فعلا شرعا والله يا أخي أن تقصد يعني, يعني هذا الجهاد وصل, وصل إلى مرحلة أنه فرض عين على الأمة أم ليس فرض عين نعم. فرض عين لما يكون في مقدور الأمة أن تصل إلى مواقع الجهاد نعم. يعني مثلا لو قلت لي إن الحدود مفتوحة فالعلماء نصوا نعم. نصوا على أنه إذا وقعت حرب على بلد مسلم فيجب على من كان موجودا في هذا البلد أن يدافع عن فإن قصرت قوتهم عن ذلك وجب على من كان قريبا ثم من كان أبعد إلى آخرة لكن المشكلة يا أخي أنه الآن أنهم الآن عندما كان حاله في حال في, في حالة كويس أحسن في و... وأيضاً في التاريخ الإسلامي شواهد كثيرة بذلك. لكن... على أحسنت أحسنت في ذلك. لكن أنا أعني لما تكون الحرب في هذا الموقع، ثم إذا أراد المجاهدون أن يصلوا، أنا أعلم الآن إن على معبر رفح يوجد ليس فقط مجاهدين يا أخي، يوجد أطباء، يوجد أعداء من الناس حتى أطباء. مننا... غير مسلمين أحسن حتى أطباء غير مسلمين جبرتهم هذه القضية. أحسن لأجل لأجل مصلحتهم. ومع ذلك، ما أحد ي... ما أحد يسمح لهم بأن يدخلوا. أنا أقول لك يا أخي مصيبة غزة في الذين غدواها نف في الذي نطعمها. أن المسألة المهمة الأخرى يعني مع هذه الظلمة التي نراها ومع هذا يعني الكبت والقتل الذي عند إخواننا إلا أن عندنا عدد من البشر يا أخي هؤلاء المجاهدون الذين يجاهدون الآن في فلسطين هم الذين تربوا في ثقافة الاحتلال والذين كان يردد عليهم دائما منذ أن ولدوا. الكلام على التفاوض والسلام وما شبه ذلك المسلمون الذين الآن تظاهروا في تركيا وتظاهروا في الرباط وتظاهروا في غيرها هم الذين نشأوا خلال الاربعين والخمسين والستين سنة الماضية ممن نشأوا وثقافة الاحتلال بين أيديهم ومع ذلك المسلم لا يمكن أن يروض على الدل أبداً ولو مات لكنه يموت وهو عزيز. لا. ذلك الله سبحانه وتعالى بين ذلك في في كتابه وبين الله عز وجل أيضا أن الألم لا يقع علينا نحن بل اليهود أيضاً يألمون. الله سبحانه وتعالى يقول لتكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه الصواريخ التي كانت كنديزرايز وغيرها لما يسأل عنها في البداية صواريخ القسام وجراد وغيرها كانوا يقولون هذه الصفائح تناك هذه عبس أطفال هذه العاب أطفال هذه الصواريخ لا. التي جعلت مليون بصور. يهودي يبيتون في المناجم. الوقت لا يسمح باختصار هل الحياد الاعلامي في مثل هذه الشدائد شرعا مقبول لا والله غير مقبول الله عز وجل يقول وحرض المؤمنين على القتال ويقول عليه الصلاه والسلام جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وسلاح شكرا لك دكتور الحمد لله عليك يا الداعيه الإسلام شكرا لك معركة.